فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتوفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا، واستغشوا في أبهم وأصر، واستكبر،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 ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم, ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وَقَدْ خَلَقَتُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَايًا وَاللَّهُ أَنْبَتَكُم مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا تُ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُفْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا قَالَ نُوحُ الرَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا, واتبعوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا قَسَارًا ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذن آل وَلَا تذرن ودا ولا تذن وَلَا و وَلَا سواع ولا سواع ولا يهوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا وَلَا كثير ولا تزيد الضال إلا مما خطئتهم أغرقوا فأدخلنا را فأدخلنا رن فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح الرّب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إن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 مات وَلا تزد الّون م إلا تب